لآل لا لا القرآن الله أكبر الحمد لله يوم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن إل الصراط المستقنين سَمِعَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ سِحْرٍ تَوَهَّرَا إِنَّ فِي كُلٍّ قُلْ إضام لنا إضام لنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها فتلك مساكين